القارعة من قارعة وما أدراك من المبثوث وتكون الجبال كالعهن ما ازنفه في عيشه تضيه واما من خف فاتموازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي النار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر Ka son fatal lamona sum man las innila tarawunna Nen n'em Bismillah Allahu Rahmanu أرإ الن بإنسانلَ في إَّلَينَ عملَُ وَامُِ الص حاتِ وَتَوَ صَُو بالِالحِّ وَتَ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِلُ لِكُلِّ هُمَذَةٍ لُمَذَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْمَ سُبْحَانَ مَنْ لَهُ أَخْلَدَهُ كُلًّا لَنْ بذن في الحطمه وما اذركما الحطمه نار الله المقدته التي ويطلعوا على الأفئدة إنها علي يوم مدمذذ بسم الله اللهم ان الله تر كيفا ف bil <mimics> 재미ensive kt Miss o anyta <terminar> Latim <laughs> فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأمتر ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت أن ناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توعابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا لَيَصُلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَمْرَأَتُهُ و امراته جوحما لمث الحق في جيدها حبل من مماس encontro Be laniu lo im mikul a a ni la Foando la miali di o لم يلد وَلَ يؤد وَلَ يقلُ لم كُف أن Bismi-llahi-r-rahmani-r-rahim. Qul huwa Allahu Ahad. Allahus-Samad. Lam yalid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 بسم الله الرحمن الرحيم قلوا الله الله يم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفأ أحد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 ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد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 م شر ال النس نس الخن ننسذنس وويسوفي صُد نسي م للجين يَا كَنَّ نُودُ وَإِيَّا كَنَسْتَعِين اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عليهم Qual relâti al Yeshi naako, ta il I'm okay.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 الذين يؤمنون في الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه من والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم